وَأَنزَلْنَا مِنَ اللَّهِ يَتْنُ صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا انْتَ فَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُعُتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ الذين كبروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين خالدين في هؤلئك هم شر البريئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنها هادينا في غا ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذي كلمه خاشيه ربه